ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول الله قل أَفَرَأيتم مَا تَدَعُون مِنْ دُونِ اللَّهِ إلَّا رَادَنِي اللَّهُ بِغُرٍ هَلْ هُنَّ كَأَشْفَاتُ غُرٍ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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يقديه ويحل عليه عذاب مقيم